فَلَقَفَّ سَوَا وَالَّذِي قَذَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي قَذَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً سنقرئك فلا, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا ما شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يعلم الجهر وما يخفى وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ إِنْ الذكرى سيذكر من يَخْشَى, سيذكر من يخشى ويتجوه الأشى ويتجوه الأش الذي يصللا الن الكبرا الذي يسلا الن الكوبرا ثم قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ والآخرة خير, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْكَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصحف, الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 10